السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه نخا هنا يذكر المعلم رحمه الله أحسن طرق التفسير وأولاه بالإعتراف فيقول إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقران أن تفسر الآيات بابها ببعض ويعلل بأن ما أجمل في مكان فإنه قد يفسر في موضع آخر يعني في مكان مجمل وفي مكان آخر مفسر ومفصل ونختصر من المكان فقد يبسط في موضع آخر يعني احيانا يختصر الله تعالى القصة ثم يرسطها في موضع آخر وقد سلك الكثير رحمه الله في هذه الطريقة تشتير القرآن بالقرآن وإذا ذكر آية فيها شيء من الإجمال ذكر الآيات الأخرى التي فيها شيء من التفصيل وقد تكون المجملة مفسرتان بما بعدها مثل قوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا فسر الهلوع بالآية التي بعدها ويقول إذا مسه الخير منوعا وإذا مسه الشر الجزوعة فهذا تشتير القرآن بالقرآن وأما في القصص فإنها تكون ايضا كثيرة يكثر الإجمال ويكثر التفصيل ففي مثل قول الله تعالى عن قصة موسى وان الق عصاك هو الق عصاك فلما راها تهتز كانها جان ولا مدبره ففيها ذكر كانها جان والجن يعم ما كان متشيطاً من الجن ويعم انواعا من الافاعي ونحوها ولكن بين في آيات ففي سورة الطاقة فألقاها فإذا هي خيية تسعى هذا ذكر فيها انها حيه فهو بيان للجان انه الحيه وفي سوره الاعراف قال تعالى فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين والثعبان نوع من الحيات ففصل الله تعالى الجان في الايه الاخرى كانها جان بأن بقوله لقوله إذا هي صعبان فإذا هي حية وما أسبح ذلك ومثلا في قصة موسى خاطبه الله تعالى لقوله إن أرحينا إلى أمك ما يوحى أن أقبثيه في التابوت فأقبثيه في اليم فليركح اليم بالساحل ياخذ وعده ولي وعده الله في هذه الايه نوعا من الاجمال فصل في سوره القصص في قوله تعالى وارحينا الى ام موسى ان ارجعيه فاذا خفت عليه فاركه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إذا قوله فالتقطه آل فرعون العون فقوله يأخذ عدو لي وعدو الله فسر في الآية الأخرى بأنه في العون فالتقطه آل فرعون العون ليكون لهم عدوا وحزنا إلى آخر الآيات وكذلك في كثير من قصص الأنبياء تأتي مجملة كما في سورة في سورة الطاعية فإن عهد مده أهل كل الطاغية أجملة هنا وفسرة في مكان آخر أروع أماكن كقوله تعالى, تعالى أرسلنا عليهم صيحة واحدة ففسرة الطاغية لأنها الصيحة والآيات المجملة في مثل الثواب والعقاب كثيراً ما يرسل الله تعالى ثواب أهل الجنه مجملاً ويفصله في موضع اخر وكذلك عقاب أهل النار في آيات مجملة ويأتي مفصلاً في موضع آخر مذكور أنواع من العذاب ما ذكرت إلا في ذلك الموضع أو مذكور آيات فيها شيء من الثواب وتفصيلا لما أجمل ولا شك أن هذا لأن القرآن بيان الله تعالى وصف القرآن بقوله هذا بيان هذا بيان للناس أن يبين لهم الأحكام ثم أيضا إن الآيات القرآنية تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم تنزل عليه في بعض المناسبات لأجل تهديته تهديت قلبه كقوله تعالى كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا فإذا نزلت عليه أن كان يكون المناسبة أن تكون مجملة في بعض الأمعك ويحصل بذلك التثبيت لنثبت به فؤادك واحيانا يحتاج الى زياده ايضاح فتوضح وتبين في الاماكن الأخرى ويبين ان القصد من هذه الجمله كذا وكذا واشباح ذلك يوم اراد الأمثلة لكل دخلي آية غالباً وجد ذلك في تفسير ابن كثير رحمه الله وكذلك عباق في تفسير السنقيطي رحمه الله سنه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. وهناك أيضا تشفر واسع لأحد علماء المصريين استماه تفسير القرآن للقرآن يعني ايضاح الآيات بعضها لبعض وسبب اهتمامهم بذلك أن كثيرا من الذين يفسرون قد يحملون الآية على ما يسمونه ولا يتحطنون للمواضيع الأخرى فيتعون في الغلب ان بعضهم في السراء الاستواء في طه في قوله تعالى الرحمن على العرف استوى لهما في السنوات فقال استوى له ما في السماوات يعني ان قوله ما له ما في السماوات تفسير لاستوى يعني ملك ما في السماوات او ذل له ما في السماوات وغفلوا عن الايات الاخرى مثل قوله ثم استوى على العرش استوى على العرش الرحمن فهسروا ايه في موضع ولم يتذكروا المواضيع الأخرى كذلك بعض الحلوليين فسروا قول الله تعالى في سورة الأنعام وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم فقالوا إن الله في السماوات وفي الأرض هكذا قالوا وغفلوا عن تشتير هذه الآية التي في سورة الذكر مثل قوله وهي قول الله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله يعني أنه إله من في السماوات وإله من في الأرض فيكون هذا معنى آية الأنعام وهو الله في السماوات وفي الأرض يعني وهو الإله في السماوات وفي الأرض ليتبين بذلك أن كثيرا من الذين يأخذون آية في موضع ويحملونها على أسحامهم قد غفلوا عن هذه بالآيات الأخرى التي تبين معناها مع أن التفسير الأخرى أو تفسير الصحابه أو تفسير الأحاديث لو رجعوا إليه لكان كافيا ولكن كثير منهم إنما لما كان لهم أهواء ولهم مائل غفلوا عن الآيات الأخرى وأخذوا موضعا آخر وقد ذكرنا قصة ذلك الجهن الذي جاء إلى أبي عمر النقاري وطلب منه أن يقرأ قول الله تعالى وكلم الله موسى تكديما فبين له أبو عمر أنك غفلت غفلت عنك قول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فإنك لا تقدر على أن تحرف تلك الآية وكذلك الذين تسروا كلمه الله كلمه ربه قالوا جرحه ربه غفلوا ايضا عن قول الله تعالى اني اضطهيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فان الله تعالى بين كلامه أن قوله كلمه ربه يعني بالكلام المسموع وغفلوا ايضا عن ايات النجا التي فيها واذ نادى ربك موسى اذ ناداه ربه بالواد المقدس يطوع وكذلك المناجاه فقربناه نجيا فياخذون موضعا ويحملونه على ما يهونه ويغفلون عن المواضع الباقيه فيكون ذلك دليلا على غفلتهم ايها الامثله كثيرة <تصفيق> يقول بعد ذلك إن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحه له يقول شيخ الإسلام في العكيدة الواسقية لما ذكر الآيات في الصلاة قال فصل في السنة ثم قالها السنة تفسر القرآن تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه والمراد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أنزل الله تعالى عليه القرآن وأمره أن يبينه بل الله تعالى بيّنه له في قوله تعالى فإذا قرأناه فاتدع قرآنه ثم ان علينا بيانه فالله تعالى يبينه لنبيه إما بالبيان الواضح بأن يشرح له وإما بأن يفهمه معانيه حتى يعنيها دلالاته وحتى يعنيها محتوياته ثم هو بعد ذلك يبينه لأصحابه سواء بالقول أو بالفعل لما سأله بعضهم لما أخبرهم عنه القدر وأنهما منكم يحذن الكتب مقعدهما في أنه النار قالوا أهلا نتكفل على كتابنا وإبداع العمل قال عمله كلهم يسر لما خلق له ثم قرأ فأما من أعطى واتكى وصدق بالحسنى فسن يسره لليسر الآيات فبين أن هذا معنى التيسير يعني أن قوله سن يسيره الاسرة يعني نوفقه لأن يعمل العمل الصالح الذي يكون من أهل الاسرة والآخر نحذله ونكله إلى نفسه فيكون ذلك من التيسير للعسرة فنسأل يسيره للعسرة فهذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم والأمثلة كثيرة فإذا جاءت الآيات التي في الصفات وجدنا مثلها أيضا في القرآن ووجدنا مثلها أيضا في السنة ف. الآيات التي نهلم فيها قوله تعالى أعمن ثم في السماء في مرض عينه سورة الملك هو الشراء ذلك بآيات اخرى مثل قوله تعالى وَلَأَصَلِّبَنَّكُمْ في جُدُوعِ النخل أي على جذوع النخل وقوله فسيحوه الأرض وقوله الأرض أي على الأرض فيكون معنا في السماء أي على السماء وهسر أيضا أو ضينا مثله في السنة مثل قوله ألا تامنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا مساء و مثلا جاء أهل القرآن بكر اليد لله تعالى في قوله تعالى كل من بيده ملكوت كل شيء وفي قوله تعالى بيدك الخير وهي وجاء ذكر اليمين والسماوات مطمئة اليمين ففسرت اليد بأنها اليمين وجاءت أيضا السنة في قوله صلى الله عليه وسلم يمين الله ملء وفي قوله المقشطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلفا يديه يمينا مباركا إلى آخره فجاء في السنة مثل ما جاء في القرآن فعرف بذلك أن أفضل ما يفسر به القرآن الأحاديث النبوية فإنها تفسر القرآن وتبينه وتوضحه يوم من أراد الأمثلة هيجلها في تفسير الكثير كثير كثيرة يقول بالقائد الإمام عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من فهمه من القرآن وذلك لأن الله تعالى علمه البيان علمه بيانه بقوله ثم إن علينا بيانه فكل ما حكم به فإنه مما ألهمه الله تعالى وأرحاه إليه وقدث به في قلبه وعلمه اياه او فهمه من كلام الله ذكر بعد ذلك هذه الايات للاستدلال بها على انه صلى الله عليه وسلم مكلف ان يبين للناس القران فالايه الاولى في سوره النساء انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله لم يقل بما رأيت دل على أن الله تعالى يريه ويعلمه بما أراك الله أي بما علمك وألهمك ولا تكن للخائنين خصيمة أي لا تخاص عنهم فالحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه من امور دينهم وامور دنياهم حكمه من الله تعالى فتح الله عليه والهمه وعلمه فكان بذلك معلما مما علمه الله بما اراك الله والايه التي بعدها في سوره النحل فأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكروا لا شك أن هذا أيضا تكليف له لتبين للناس ما نزل إليهم فالله تعالى أمره بد أنهم تفعلوا ولا بد أنه عمل بهذه الآية بين للناس ما أنزله الله تعالى من الآيات وما أمره به من الأحكام وقد قال إنه أضاف إلى إليها بيانا من قبله ولكنه مما فهمه من القرآن وقال تعالى وما أنزلني عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون لتبين لهم دليل على أن الله كلف بأن يبين لهم الذي اختلفوا فيه يعني كل ما يختلفون فيه ولهذا قال لهم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله فكانوا إذا اختلفوا في شيء فرافعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فحكم بينهم وبين لهم الصواب الذي اختلفوا فيه وصف الله تعالى الكتاب لقوله وهدى ورحمة لقوم يؤمنون أي أنهم اتصفوا لهذه الصفات ولكن لا يكون هدى ورحمة إلا للمؤمنين ثم سجل أيضا بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا إني أوتيت القرآن؟ ومهله معه يعني السنة يعني أن الله تعالى علمه القرآن وعلمه السنة التي هي مهل القرآن من الاحكام في حديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال لا ألهي أن أحدكم متكئا على أريفته يأتيه الأمر من أمري فيقول بيننا وبينكم كتاب الله ما وجدنا فيه أحللناه وما وجدنا فيه حرناه الا وإنما حرمه رسول الله كما حرمه الله أو كما قال وقع هذا في كثير وأشهرهم الخوارج فإنهم اعتمدوا القرآن وتركوا السنة ولم يأخذوا منها شيئا حتى الأحاديث المتواتره لم يقبلوا منها شيئا مثل أحاديث الشفاعة ونحوها فكانوا يستدلون بالآيات القرآنية و. أخذها على ظاهرها حتى السباح قتل بعض الصحابة في تقاتل عثمان واخذوا ظاهر قوله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا فقالوا إن هذا قد سعى في الأرض فسادا اولئك الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه فالحاصل أن الواجب على المسلم أن يأخذ الأحاديث الثابتة الصحيحة وأن يتقبلها ويعمل بها ولا يرد منها شيئا ويعتقد أنها من الله تعالى يقول والسنة أيضا نزل عليه الوحي كما ينزل القرآن. اخذ ذلك لهم من قول الله تعالى: "ما هي أول سورة النجم إن هو وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى". فقالوا كل ما ينطق به. فانه ليس عن الهوى ليس عن هواه وانما ينطق بما اوحى الله تعالى عليه فيكون السنه تنزل كما ينزل القران قد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن نزول الواحد عليه أنه احيانا يلقي الله تعالى في فهمه وفي قلبه ما يلقيه وما يطلفه فيه من الفهم فيكون ذلك من الوحي تميزت السنة عن القرآن لأنها لا تتلع أي لا يتكرروا بتلاوتها كما يتكرروا بتلاوة القرآن فإن تلاوه القرآن فيها أجر وتقرأها الصلاة ويسترط في قراءات قراءة الفاتحة ويسن قراءة غيرها فقراءة أحاديها من السنة لا تكفي ولو كانت متواثرة لا يكفي أنه يؤتى بها بدل القرآن فلا يتعبد بالتلاوة السنة كما يتعبد بتلاوه القرآن ولا يحصل الاعجاز بتلاوه السنه كما يحصل الاعجاز بتلاوه القران الاعجاز الذي قال الله تعالى فلياتوا بحديث مثليه خاص بالقران الفرق بين الاحاديث وبين الايات ان الايات تتعدد بتلاوتها دون الاحاديث وان الايات الصلاه بها دون الاحاديث وان الايات يحصل الاعجاز لها دون الاحاديث ويتحدى بالايات وليس تحدى بالاحاديث وان الايات نقلت بالتواتر وأكثر السنة السنه نقلت بالاحاديث يقول قد استدل الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كبيرة ليس هذا الموضوع ذلك تجدون ذلك في كتاب الرسالة الرسالة للشافعي وقد شرحها أحمد شاكر شرحاً مطولاً وعلّك عليها فهي متوفرة ففيها أدلة كثيرة في حكم السنة وأن السنة يجب العمل بها وكذلك في كتبه الأخرى يقول الغرب انك تطلب تشتير القرآن من القرآن فإن لم تجده فمن السنة ثم استدل بحديث معاذ قل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن بما تحكم وفي رواية كيف تحكم قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله قال فإن لم تجد قال اجتهد رايي فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول, رسول الله لما يرضي رسول الله جود الشيخ اسناد هذا الحديث كل هذا الحديث والمساند والسنن باسناد جيد مع أن ذاظ العلماء طعن فيه ورحبوه ولكن أكثرهم يجلمون بصحته وقد تكلم عليه الحافظ بن حجر في كتابه التلخيص الحذير وحكى عن بعض الفقهاء أنهم يجعلونه في الصحيح مع أنه ليس في الصحيح وإنما وجد هذلك كتب السنن وهذا فالصحيح من شيخ الإسلام له بقوله بإثماد جيد أكره النبي صلى الله عليه وسلم على تقديم القرآن على السنة وذلك دليلاً على أن السنة المرتبة الثانية أن من لم يجد الحكم في القرآن التمثه في السنة وأنه مثلاً لو وجد حديثا مخالفا للقرآن عمل بالقران لأن القرآن متواتر وعرف أن هذا الحديث المخالف إما أنه منسوخ إما أنه ضعيف ثم ذكر بعد ذلك ما لم يجد التفسير في الوحيين في القرآن والسنة يقول حينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة فأين نأخذه يقول رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة رضي الله عنهم وقد تقدم أن الصحابة رضي الله عنهم تلقوا الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم وتعلموا الآيات ثم تعلم العمل بالآيات تعلم العمل بهن وتعلموا أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم المعاني كما تقدم عن عبد الله بن حبيب السلمي قال حجهنا الذين يقرؤوننا عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وغيرهما انهم كانوا اذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ايات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها قالوا فتعلمنا القران والعلم والعمل جميعا فهذا دليلا على انه صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم المعامل كما يعلمهم الألهاب ثم إن بعضهم ينسب التفسير إلى نفسه ولا يذكره مرفوعا من باب الاحتصار يفسر الآية من نفسه وذلك مع كونه آخذه مرفوعا أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو تفسير الكثيرين يوجد تفسير تفسير عن كثير من الصحابة ولا يصرحون بأنهم مرفوع وإنما يذكرونه كتفسير من أنفسهم مع أن نهله لا يقال بالرأي فيكون له حكم الرفع ذكر العلماء في اصول الحديث انطلح الحديث ان الحديث الموقوف قد يكون مرفوعا حكما وان المرفوع ينقسم الى قسمين مرفوع صريحا ومرفوع حكما والمرفوع حكما هو الذي يتكلم به الصحابي ولا يسمده لا يرفعه ولكن نعرف أنه لا يتجرأ عليه ولا يقوله من قبل نجته فإن في ذلك تجرأ على الله والصحابة الصحابه رضي الله عنهم قد نزههم الله تعالى فهم أورع من أن يقولوا على الله تعالى بلا علم فإن القول على الله بلا علم كبيرة قد يكون أكبر من الشرك كما قال تعالى وان تقول على الله ما لا تعلمون وقال تعالى ولا تقه ما ليس لك به علم وقال تعالى ولا تقه فتقف ما ليس لك به علم وأخبر تعالى بأن الذين يتخبطون في الحلال والحرام أنهم مخطئون بقوله ولا تقول لما تصف أسنتك من كذب هذا حلال وهذا حرام فالصحابة أورع من أن يتخبطوا في الأحكام فإذا رأينا لهم توضح الآيات مجملة ولم يكن للرأي فيها مجال حملناها على أنها مرفوعة وفي ذلك تفصيل يأتي إن شاء الله يقول أن الصحابة أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن يعني هم الذين حضروا التنزيل وعرفوا اسبابه وشاهدوا نزوله وما شاهدوه من الاحوال التي استخصوا بها يعني خصائصهم هي صحبه النبي صلى الله عليه وسلم وحضور التنزيل ولما لهم من الفهم التام ايضا ان لهم فهم ليس لغيرهم فهمهم أقوى من فهم غيرهم يعني أصلا ولما لهم من العلم الصحيح ولما لهم من العمل الصالح والعمل الصالح سببا للعلم اقرا قول الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله فهم اورع الناس وأفكى الناس فلا جرى علمهم الله تعالى وفتح عليهم وكل من أصلح عمله فإن الله تعالى يصلح قوله يقول لا فيما عذناءهم وكبراءهم يعني الذين لهم صحبة قديمة أكابر الصحابة كالخلفاء الراشدين الأئمة الأربع هذي ذكر عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم يسمون أئمة لأنهم قدوة ويسمون خلفاء لأنهم استخلفوا ولو الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم واحدا بعد واحد ويسمون أئمة مهديين لانه عليه السلام وصفهم بذلك لقوله عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراسدين المهديين يعني شهد لهم بانهم اهل هدايه ثم ذكر ايضا من يماثلهم ممن علم القران وعالم معانيه ومثل بعبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه من متقدمي المسلمين اسلم قديما في مكه وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أنه تلقى من فيه سبعين سورة بلا واسطة، وقية السور أخذها بواسطة، وذكر أنه قرأه على النبي صلى الله عليه وسلم وأكره على قراءته. وقال له اقرا علي القران إني احب ان اسمعه من غيري اروى ذكر اسنادا عن ابن جرير رحمه الله قال حدهما ابو كريم وهو من البخاري ومسلم واسمه محمد بن العلا قال حدهما جابر بن نوح وهو من تابع التابعين وقال أخضى أندأنا الأعمش وهو من صغار التابعين سليمان بن مهران عن أبي الرحا واسمه مسلم صبيح وهو أيضا من أدرك ابن مسعود لكنه يروي عنه أحيانا بواسطة عن مسروب وهو من خلاص كلامي ابن مسعود رضي الله عنه قال قال عبد الله يعني ابن مسعود إذا أطلق أصحابه عبد الله انصرف الى إلى ابن مسعود يقول الذي لا إله غيره ما نزلت آيات من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت وأين نزلت يعني يعلم سبب نزولها ويعلم مكان نزولها القرآن كله وآياته التي تزيد على ستة آلاف آية يقول كل آية يعرف سبب نزولها ويعرف موضع نزولها ثم يقول ولو أعلم ما كان أحد أعلن بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيت يعني لاستفيد منه ثم يقول وكال الاعمى شعير عن ابي وائل عن ابن مسعود قال كان الرجل منا اذا تعلم عشر ايات لم يتجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن وذلك لان القران انزل للعمل به ثم اتخذ الناس تلاوته عملا ذكر ابن مسعود لا يتجاوز عشر آيات يتعلم عشر آيات تعلم كيف تطليطها وكيف معانيها وكيف دلالاتها ممن يتعلم لا شك أنه يتعلمه من النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإنه مرجعهم وأستاذهم يتعلمون منه فلا جرم اختصوا بأنهم يميزون ما تعلموه ليكون تعلمهم افضل من تعلم غيرهم المتأخرون يمكن انهم يقتصرون على تعلم الالفاظ ولا يهتمون بتعلم المعاني وان الصحابه شهد ابن مسعود في هذا وكذلك شهد علي وعثمان انهم لا يتجاوزون عشر ايات الا بعد ان يتعلموا معانيها وكل ذلك دليل على انهم يهتمون بالمعاني كاهتمامهم بالالفاظ ومنهم الحبر البحر الحبر واحد الاحبار هم العلماء عبد الله بن عباس بحر يعني بحر في العلوم وحبر الأمة يسمى حبر الأمة وترجمان القرآن يعني الترجمان هو المترجم بمعنى أنه يترجم الآيات يعني يفسرها كما يترجم الكلام إلى لغة أخرى فيسمى ترجمه عن القران يعني معلم القران ومبينه هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسلم الا متاخرا عن ولادته قبل الهجره بثلاث سنين ولكن ما هاجر الا في سنه زمان مع أبيه من قبل الهقف بأشهر ولما هاجر تتلمذ على الصحابة وكذلك لازم النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر ما أخذه عن الصحابة ذكر بعض العلماء أن الأحاديث التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة قد لا تصل إلى عشرة أحاديث أو عشرين حديثا، ومع ذلك فإن الأحاديث التي رواها قد تصل إلى ألفين مجموعها كما في مسند الامام أحمد ومسند بقير المحلد من أين أخذها؟ من الصحابة؟ يقول في بعض الروايات لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قلت لشاب من الأنصار هلما هل نأخذ عن الصحابة فإنهم متواجرون الآن نتعلم منهم حتى نحمل ما نعنعهم من العلم فقال ذلك الشاب عجبا لك يا ابن عباد أتظن الناس يحتاجون إليك وليس بيهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاعرضت عن كلامه واقبلت على التعلم فكان يركض لي الحديث عند احد الصحابه فاترك اليه بابه فيقال انه نائم في القيلوله فاقعد عند الباب تسقي ريحه وجهي فاذا قام الى الصلاه وراني قال ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم هل اخبرتني أخبرتني وأنا فاقول فأقول العلم اولى أن يؤتى إليه فكان هكذا يتعلم من الصحابة رضي الله عنهم يأخذ عنهم الأحاديث ويأخذ ايضا عنهم تفسير الآيات التي تلقوها عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن هتح الله عليه فبعد مدة اتثبت الناس عليه وصاروا يتعلمون منه ويصدر عنه تاهل ديام من الناس يزدحمون عليه ولا يخلون من ما يتكلم يساله فرااهم بعد ذلك الشاب الانصاري فقال انت اصفاهم مني يعني إن تيسهت وتعلم ثم ناله ذلك أيضا ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال له اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل رواية فقه في الدين هذه الصح روا علم التأويل مروية من طرق ان كان فيها شيئا في بعضها مثال ولكن حصل له الأمر فكته الله تعالى في الدين فرزقه الفقه وكذلك التأويل الذي هو تا... الذي هو معرفة ما تقول إليه المعاني. ذكر بعد ذلك اسناد بن جريل قال حدثنا محمد بن بشار شيخ من مشايخ البخاري ومثلا يقال له محمد بن بشار العبدي ويلقى بن دار ان وكيع وكيع بن الجراح العالم المشهور ان بانا سفيان إذا أطلقه وكيع فهو سفيان الثوري عن الاعمش الذي هو سليمان بن إحران عن مسلم الذي هو مسلم ابن صبيح ويكنى أبو الضحاء عن نسروق الذي هو تلميذ ابن عباس وتلميذ ابن مسعود قال قال عبد الله يعني ابن مسعود نعم ترجمان القرآن ابن عباس شهادة من ابن مسعود ومن أجلاء الصحابة لابن عباس أنه ترجمان القرآن يعني مفتره أن الله تعالى فتح عليه فصار يفسر القرآن ثم رواه ابن جرير عجل ابن داود عن اسحاق الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن مثل بن صبيحة من أدرحة عن مسروق عن ابن عبد بن مسعود يعني مداره على الأعمش أو على سفيان أنه قال نعمة ترجمان للقرآن بن عباس النعمة ندف له ثم رواه ايضا عن بنجار الذي هو محمد بن ش... بشاق عن جعفر بن عون عن الاعمش به فاصبح ابن بشار رواه عن شيخين عن وكيعما عن ابن عون واصبح الذين رواه عن الاعمش جعفر بن عون وسفيان الثوري فهذا اسناد صحيح يعني صحيحا حيث انه صح عن الاعمش من طريقين من طريق الشرحان السوري ومن طريق جعفر بن عوف صحيحا إلى ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في ابن عباس هذه العبارة تذكيته من ابن مسعود لابن عباس ثم يقول قد مات ابن مسعود في سنة ثلاث وثلاثين وفي رواية في سنة اثنين وثلاثين مات في في هذه هو قبل موت عثمان بسنتين هذا الموت سنوات هذا الموت يجعل في الموت يجعل هذا الموت يجعل التي مات فيها هذا ذر والتي مات فيها عبد الرحمن بن يجعل هذا فيها العباس بن عبد المطلب ولكن يمكن انه مات في أول السنه التي بعدها ثلاث وثلاثين وعمر ابن عباس بعده ستا وثلاثين سنه فعلى هذا يكون مات سنه ثمان او 69 وستين ونشعر انه مات سنه ثمان وستين رضي الله عنه يقول فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن عباس بعد ابن مسعود ما فتح الله تعالى عليه وما رزقه من العلوم وما تعلمه من بقيه الصحابه الذين عاشوا بعده بعد ابن مسعود ما اخذه عن الصحابه اخذ عن عائشه واخذ عن علي واخذ عن عثمان وأخذ عن أبي هريرة وغيرهم من الصحابة الذين أدركهم سواء ماتوا بعده كابن عمر أو ماتوا قبله كأبي هريرة أخذ عنهم كثيرا قد ذكر نحو هذا الكلام ابن كثير في مقدمة التفسير. يقول وقال الأعنف عن ابي وائل استخدف علي عبد الله بن عباس على الموسم يعني على موسم الحك في خلافة علي رضي الله عنه فخطب الناس يظهر أن ذلك في منى فقرأ في خطبته سورة الذكرة وفي رواية سوره النور المشهور انه فسر سوره النور فسرها تفسيرا لو سمعت الروم والترك والديلم ولا يعني من بلاغته رضي الله عنه وذلك مما فتح الله تعالى عليه أن هذا مما رزقه الله تعالى من دلاغة وقوة أسلوب وتعبير واضح وتسبيل للمعاني وإظهار بيان القرآن وإظهار بلاغته وإعجازه وإظهار كهرة ما فيه من المعاني المعاني الكثيرة التي يفتح الله تعالى بها على بعض عباده يقول لهذا كان غالب غالب ما يرويه اسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير لتفسيقه عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس وذلك لان السدي له تفسير يرويه إذن جريد ويفرقه عند الآيات ورواه عنه ترني الذي يسمى أسباق عندما يرويه يقول في أوله يذكر أنه عن مرة الهمدان عن ابن مسعود وعن ابن عباس وعن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتصر على ذكر من سعود وابن عباس ويجمل الباقي فيقول عن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا تجدونه في بن جريد فهي أوله أول التسكير يقول عن مرة الهمدان عن النسعود وعن ابن عباس وعن ناس ثم إنه يقول وتكرر الإثناد صار يقتصر على السدي يقول عن السدي ثم يذكر تفسير الآية حسب ما ولا شك أنه تفسير. يغلب عليه انه يوافق الحق لكن ذكر وهو لاقع يقول في بعض الاحيان ينقل عنهم ما يحكونه من اقاويل اهل الكتاب يعني من, أق... من تفسير يذكرونه عن اهل الكتاب اهل الكتاب يعني اليهود في ذلك الزمان وذلك لانه أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله بلغوا عني ولو ايه وحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص وتلك الحكايات التي يرويها السدي يمكن أنه رواها عن غير ابن عباس ابن عباس الغالب أنه لا لا يروي عن الإسرائيليات وكذلك ابن مسعود ولكن يمكن أن هناك مشائف آخرون يروون تلك القصص فأخذها السدي وسردها في هذا التفسير. تفسيره موجود في تفسير ابن جرير متفرق. ويقول المحقق من تفسير ابن جرير الذي هو أحمد شاكر الذي حقق إلى أول سورة أو إلى إلى سورة الأنفال إن إسناده لا بأس به لأن السدي يقولنا إن هناك السدي الصغير وعيف والسدي الكبير لا بأس به يقبل تفسيره يوجد فيه أقوالا في تفسير السدي أقوال الله. ويوجد فيه أيضا حكايات كثيرة عن بني إسرائيل يعني حكاية أقوال من الإسرائيليات التي لا يثق بها ولكن بعض الصحابة وثقوا بكعب الأحبار كأنهم يقولون ما جربنا عليه كذبا ولكن الأغلب أنه يأخذ عن تلك الكتب التي هي من بقايا الإسرائيليات ويفق بها ولا شك أنها قد دخلها كثير من الكذب ومن الزيادة والنقص سيما في القصص الطويلة الذي سرد ابن جرير عن الله عنه وابن كثير نزه كتابه عن فلها نذكر أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أصاب يوم اليرموك زاملتين يعني في سين فيهما كثير من كتب لأهل الكتاب. إما أنها مترجمه باللغة العربية او أنه يعرف ما فيها من اللغة من كتب لاهل الكتاب فكان يحدث منها بما فهمه من هذا الحديث من الاذن في ذلك تجدون كثيرا من الأحاديث يذكرها ابن كثير في التفسير عن عبد الله بن عمرو وان بعض العلماء بعض الرواسي رفعها فيقول الصحيح انه موقوف ولعله من الزاملتين كل كلما ذكر حديثا او غالبا يقول لعله من الزاملتين يعني من الكيسين الذين فيهما كتب من أصابها فكان يحدث منهما حيث فهم من قوله حدث عن بني إسرائيل الحرج وفي رواية فإنه كان فيهم العجيب فيثق بما فيهما ويحدث ولكن معلوم أيضا أن الذي فيهما ليس كله صحيحا وأن كل ما ينقله كعب الأحباب ووهب بن من المنبه ونوف البكالي ونحوهم من الذين اسلموا من اليهود وكان عندهم علم من كتب بني اسرائيل من كتب اهل الكتاب انها غير صحيحه وذلك لان كتبهم استحفظوا عليها فلم يحفظوها بخلاف كتاب الله تعالى فقد تولى الله تعالى حفظه قال تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون وأما الامم الاخرى فان الله قال عنهم بما استحفظوا من كتاب الله استحفظوا ان قيل لهم احفظوه ما تولى الله تعالى حفظه ولكن وكل حفظه اليهم فكان فيهم من غير وزاد ونقص وابتكر قصصا وكتبها وأضاف اليها كتبا وأضاف اليها قصصا ذكر العلماء ان من اشهر كتبهم كتب اليهود التلمود والمنشأ ولا تزال موجودة عندهم وأن هذا التلمود كان في أول الأمر صغيرا ثم كل منهم كل ما تولى أحد زاد فيه وأضاف إليه حتى يقول ابن القيم في هداية الحيارة إنه وصل إلى حمل بعيد كتب بعدما كان صغير والكتاب الثاني اسمه المنشا يقول أيضا إنهم كانوا يزيدون هي وصل في عهد بن القيم إلى ثمانمائة ورقة يعني ألهم ستمائة صلحة وأما الكتب التي ينقل منها كعب الأحباب فإنها كتب لا شك دخل بها كثير من التحريف فصاروا يصدقون بها يصدقون بها ويثقون بها ذكر ابن كثير اثرا عن كعب عند قول الله تعالى وإن منهم لفريكاً يلبون ألسنتهم الكتاب، لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله وقال كاذ إن هذا ليس هي كتب الله المنزلة من السماء فإن الله صانع عن ذلك فإنما هذا فيما كتبوه من قبل أنفسهم مفصل في ذلك المكثير وأما المعلق عليه فإنه أنكر ذلك وقال إنه قول باطل وكذلك عند قول الله تعالى في سورة البقرة فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به زمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم هوائل لهم مما يكتب يقول ولكن هذه الاحاديث الاسرائيليه تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد اشتهرت تسميتها بالاسرائيليات وانها لا تعتمد ولا تصدق ورد في الحديث انه قال إذا حدثكم بنو اسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم يعني إما أن يكون الذي قالوه حقا قد كذبتم بالحق وإما أن يكون غير حقا عن ذاطل فتكوننا مصدقين للباطل ولكن قولوا آمنا بالله آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إليكم يعني امتثالا لقول الله تعالى ولا تجدروا أها الكتاب إلا بالتي هيحسن وقولوا آمننا بالله آمنا بما عزل إلينا وما عزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ثم ذكر أن الإسرائيليات على في أقسام ذكر هذه الأقسام وكذكرها ذكرها ايضا كثير عند تفسير قوله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها ليسكن اليها فلما تغشاها حملت حمرا خفيفا مرت به فان هذه الايه ذكر فيها قصص غريبه منقوله عن كتب بني اسرائيل فيقول ابن كثير ولعله هناك من رساله شيخه ابن تيميه فانه شيخ له انها على ثلاثه اقسام احدها ما علم صحته مما بايدينا مما يشهد له بالصدق يعني جاء تصديقه في القران او تصديقه في السنه يعني شهد له القران او شهدت له السنه فهذا نصدقه ومع ذلك يكون الاعتماد على الكتاب والسنه ويكون قبوله كترجيح او وقد يكون فيه شيء من التفاصيل فان التفاصيل التي يذكرونها تفصيلا لبعض المجمل فالغالب انها من الحكايات التي لا اصل لها او انها من التاريخ الذي دخله التغير وقد نقل كثيرا منها ابن جرير عند تفسير قول الله تعالى في سوره الاثراء وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتسجدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فاذا جاء أوعد اولاهما الى اخر الايات فإنهم نقلوا عنها حكايات كثيره في قصص بني اسرائيل في الاستاذ الاول والثاني لتجسدن في الارض مرتين يقول القسم الثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه أن تحققنا أنه كذب وتحققنا أنه لا أصل له دلت أصولنا ودلت أحادث النبي صلى الله عليه وسلم على أنه كذب مثل ما يذكرون في قصة عوج بن عنق وأن طوله هلاهة آلاف ذراع وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون جراعا وثلث ذراع وان موسى طوله شت... عشرة أذرع وطول عصاه عشرة أذرع وانه قفز عشرة أذرع ليضرب عوج ولم تصل الضربة إلا إلى كعبه كل هذا لا أصل له كيف عرفنا كذبه من الحديث النبوي هذا ذكر قال إن آدم لما خلقه الله كان طوله ستون ذراعا ثم قال فلم يزال الخالق ينقص حتى الآن أخبر النبي عليه السلام ان أطول الناس هو آدم وأن ذريته صار ينقصون ينقصون إلى هذا الوقت إلى هذا فكيف يقال إن هذا طوله كلا وكلا فهذا يكذبه ما جاء في هذه السنه هكذا نبه ابن كثير التفسير هذا القسم الثالث ما هو مسكوت معانا لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل لا نجد ما يصدقه. ولا نجد ما يكذبه فهذا لا نؤمن به تصديقا ولا نكذبه وإنما تجوز حكايته للإعتذار لا للاعتقاد. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اذن في أن حده به وقال حده عندني إسرائيل فانه كان فيهم الاعاجيب يعني فيهم حكايات اعاديب لكن غالب ذلك كما ذكر الشيخ رحمه الله مما لا فائده فيه تعود الى امر ديني قد يكون فيها عبره مثل ما ذكروا هي تصفة الرجل الذي أجملت في القرآن في قوله تعالى في سورة الأعراف واتبع عليهم نبأ الذي آتيناه اياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوي ورد تسبيته أنه بلعم ابن باعورا ثم في هذه القصة عبره لأن الله قال آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين إلى آخر القصة وكذلك أيضا جاء في الإسرائيليات له قصص يعني ما معنى انسلاخه وكيف انسلخ وكيف آتاه وكيف آتاه الله اتاه اياتنا اتيناه اياتنا ما هي الايات التي اتاه الله وما صفه انسلاخه في ذلك قصص مختلفه لما يدل على انها ليس عليها دليل فناخذ ما جاء في القران مجملا اما اتفاقهم على ان اسمه بلعم فيقبل مع ان ذلك ليس فيه فائده دينيه يقولون لهذا يختلف علماء اهل الكتاب مثل هذا كثيرا يعني توجد حكايات يحكيها واهبب ومنهبات ثم يحكي اخرى كعب الاحزاب ويقع هناك اختلاف وكذلك الذين يرون عنهم أو يأخذون عنك الكتب كمحمد بن إسحاق المطلبي صاحب السيرة فإنه ايضا يأخذ عن كتب بني إسرائيل وكذلك غيرهم يقوم يأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك يعني المفسرون الذين يفسرون القران يختلفون بسبب تلك الحكايات حيث يرجح بعضهم روايه كعب وبعضهم روايه نور وبعضهم حكاية واحد وما اشبه ذلك منهم ذكر امثله من اختلافهم يقول كما يذكرون في مثل هذا اسماء اصحاب الكهف الله تعالى ذكر قصتهم مجمله ولم يذكر اسماءهم في قوله تعالى انهم هديه امنوا بربهم وجدناهم هدى ورضطنا على قلوبهم الى اخر القصه ذكر الله قصتهم ولم يذكر أثناءهم لأنه لا فائدة فيها لأنها هي عبرة ولون كلبهم ذكر الله الكلب وكلبهم باسط لراعيه برصيب وذكره بقولهم سيقولون هلاهة رابعهم كلبهم إلى آخرها فدل على أن معهم كلب وان الله تعالى اهلك ذلك ولكن لا فائده في معرفه لون الكلب فالذين يقولون لونه كذا او لونه كذا لا اهميه لذلك وكذلك ذكر الله اختلاء الخلاف في عدتهم في قوله سيقولون ثلاثه رابعهم كلبهم ويقولون خمسه سادسهم كلبهم رجما بالغير يعني تخرصا ثم قال ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل كل ربي أعلم بعدتهم قال بعض العلمة إن هذا يدل على أنهم سبعة والثامن كلب لأن الله أنتك على القولين الأولين رجماً بالغيب ولم ينتقد الثاني ومع ذلك فإن الله ما أكر واحدة من هذه الأقوال بل نهى علمهم عن البشر قل ربي أعلم لعدتهم فلا تمارفهم يعني الله أعلم لعدتهم ولا فائدة لنا إنما الفائدة في ما جرى لهم ان الله تعالى غرض على آذانهم يعني موتهم في الكهف سنين عددا سنين ثم احياهم ثم بعثناهم يقول وعصى موسى من اي شجر كانت عصا اثبتها الله تعالى انها عصا فقال بعضهم انها من الجنه قالت ألهم إن صاحب مدين هو شعيب ونبي, ونبي مدين وأن هذه الأسرة التي أعطاها أعطاها لموسى ولما أعطاها له كانت آية معجزة ولا فائدة في لونها ولا من أي شجر كانت كذلك أسماء الطيور التي أحياها الله تعالى لإبراهيم الله تعالى ذكر أنها أربعة فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك فقال بعضهم إنه اخذ نسرا وغرابا وحماما وهبارا أو كان بعضهم عصفوراً أو كذا وكذا وذلك ليس عليه دليل إنما ذكر الله تعالى في قصة أربعة من الطير لأن العبره في أن الله تعالى احياها له أنه فرك لحومها ثم دعاها في حيك ثم هن ياتينك سعيا وتعيين البعض الذي ضرب بحلقه غرب بحلقه من البقره في قوله تعالى فقلنا اضربوه ببعضها لما ذبحوا البقره امر الله موسى ان يضربه ببعضها وقد اجمل ذلك البعض ولم يعين وخاض بعض الناس وقال انه ضرب بذنبها فقال بعضهم برجلها وقال بعضهم بكبدها وكل ذلك لا عليه ونوع الشجره التي كلم الله منها موسى هي قوله تعالى فلما جاءها في البقعه في البقعه المباركه من الشجره لما جاء الى تلك الشجره وجدها نارا تستاعل في شجرة وتلك الشجرة لا تزداد إلا خضرة هكذا ورد إلى التفاسيل ولكن ما ماهية تلك الشجرة الله أعلم لا نقول إنها شجرة عنب ولا شجرة تين ولا شجرة زيتون شجرة منها ما ذكر الله إذا غير ذلك مما أبهمه الله بالقرآن ولم يفصله مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين لا في دين دنياهم ولا في دينهم ولو كان فيها فائده يعني في تعيين هذه المبهمات لبينها الله تعالى أو بينها النبي صلى الله عليه وسلم ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز يعني يجوز نقل الخلاف قال فلان كذا وقال فلان كذا وسواء كان الخلاف عن الثلاث يعني أو عن الإسرائيليات يجوز نقل الخلاف عنهم لأن الله تعالى نقل بعض الخلاف قال تعالى سيقولون هلافة رابعهم كلبهم ويقولنا خامسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولنا سابعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا نراء ظاهرا ولا تستفك فيهم منهم أحدا فنقل الله تعالى هذا الخلاف اشتملت هذه الايه الكريمه على الادب في هذا المقام يعني وهي قوله تعالى قل ربي اعلم بعدتهم وقوله فلا تمعرفيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم احدا اي لا تستفتي وتطلب فتوى وكل الامر الى الله قل الله أعلم عدتهم يعلمها الله ولا يعلمها إلا قليل وهي تعلم ما ينبغي في مثل هذا فإنه تعالى اخبر عنهم بهلاهة أقوال وضع على القولين الاولين الذين قالوا هلاهة رابعهم كلبهم والذين قالوا خمسه سادسهم كلبهم فرضى على ذلك بقوله راجمين بالغير وسكت عن الثالث فدل على صحته هكذا قال بعضهم انه لما لم لم يضعف الثالث انهم سبعة وثامنهم كلبهم دل على انه القول الصحيح اذ لو كان باطلا رده كما رد القولين قبله واخرون قالوا إن قوله كل ربي أعلم لعدتهم دليلا على أنهم لا يعلموا عدتهم إلا الله وليس هذا العدد مطابقا يعني أنهم سبعه ذا منهم كلب أرشد الله إلى أن الإطلاع على عدتهم لا طائل تحته فيقال في مثل هذا كل ربي أعلم لعدتهم فإنهما يعلم بذلك إلا قليل من الناس من الذين أطلعه الله عليه فلهذا قال فلا تبعر فيهم أي لا تجاد فيهم إلا مراء ظاهرا أي بما ظهر لك لا تجهل نفسك فيما لا طائل تحته ولا تسألهم عن ذلك فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجل الغيب فلا تسطاول معهم يقول فهذا أحسن ما يكون هي حكاية الخلاف أن تستوعب الأقوال يعني تسرد الأقوال كلها في ذلك المكان ثم ينبه على الصحيح منها وينطل الباطل يبين ضبلان الباطل وتذكرها الى الخلاف وثمرتها أي هامرة الخلاف كذا وكذا لئلا يطول النزاع والخلاف بما لا فائدة تحتها فيستغلوا به عن الأهم وذلك لأن العين يحكون أقوال اللطائلة تحتها يشغلون الناس عما لا فائدة فيه يشغلون الناس بما لا فائدة فيه هل أولئذا كان هناك اقوال أن تذكر الاقوال ثم بعد ذلك يبين الصحيح منها ليكون الذي اختار قولا يقتصر على القول الصحيح وكذلك يحكي كثير من العلماء منهم ابن الجوزي في تفسيره المشهور فإنه يذكر في كل آية عدد من الأقوال لكنه مع ذلك لا يرجح يقول فيها ثلاثة أقوال الأول كلا والثاني كلا والثالث كلا فيها قولان فيها خمسة أقوال الأولى أنه إذا ذكر الأقوال يردح ما يختاره وإن كان تردحه قد يكون مرجوحا يقول فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص أن يذكر بعض الأقوال دون بعض هذا ناقص تفسيره وحكايته فقد يكون الصواب هو القول الذي تركه يعني قد يكون القول الذي تركه هو الذي أورى بالصواب أو يحكي الخلاف ويطلقه يحكي في المسألة قولين أو ثلاثة ولا يبين ما هو الأرجح يطلق الخلاف ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهذا ايضا ناقص فإذا فتح الله تعالى عليه وترجح عنده أحد الأقوال فإن عليه أي يبين ما ترجح عنده وأما إذا لم يترجح عنده شيء فله أن يطلق ذلك ويقول الله أعلم إذا لم يترجح عنده شيء يقول هذه أقوال ويمكن أن يكون القول الصواب هيها ويمكن أن تكون كلها صواب وأحسن من يعتني بذلك ابن جرير تجدونه يقول اختلف أهل التأويل بتأويل ذلك فقال بعضهم كذا ذكر من قال ذلك وقال آخرون كذا ذكر من قال ذلك ثم بعد ذلك يقول اولى الأقوال بالصواب عندي قول من قال كذا وكذا ثم يذكر ما يرجح به القول الذي يختاره وقد يجمع بينها فيجعلها كلها صوابا وذلك إذا كانت الآية عامة يدخل فيها هذا القول وهذا القول وكذلك اذا كانت تلك الاقوال انما هي اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد فانه يجمع بينها وكذلك اذا كانت الايه عامه فانه يجمع بينها فيقول جائز ان يكون كذا وجائز ان يكون كذا وكذا يقول فإن, فان صحح غير صحيح عامدا، فقد تعمد الكذب اذا تعمد تصحيح القول المرجوح فقد تعمد الخلل ما تبقى لنا في هذا الشريط فقد تحضرنا في, في الشريط التالي واخذ